يا ذا الاسماء الحسنى يا خالقنا أ ف ر ا ن ا س أ ل ك و أ ن ت الاسماء ما م ل عفوك سبحانك يا خالقنا يا رب لعبيدك أ ن ي ر الدار 「や」خالقنا يا, يا رب لعبيدك نداء ي و م ل ا عالمنا الحب يا ذا ا ل أ س م ا ء الحسنى يا خالقنا سبحانك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 ت ك ب ر المقتدر الخبير البصير نور السماوات و ا ل أ ر ض بديع السماوات والارض أ ر نور ض ل ل س م ا ا ا و و ت أ ب د يا ع ل ل س م ا ا ا و و ت أ رب ض يا ر العزيز القدور المعاطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الروف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشمس 「おはようござい ا ل ع ا ل م الحاكم المقدم ا ل أ ك ر م يا رب ذو الجلال والاكرم ا السلام, السلام القيوم الحكيم ا ل ح ي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الاعلى الحفي البرئ الغني يا خالقنا يا رب لعبيدك نرده يا خالقنا يا رب لعبيدك لرده و ا م ل أ عالمنا الحب يا ذا ا ل أ س م ا ء الحسنى يا خالقنا س ب ح ا ن